بسم الله الرحمن الرحيم الف يامين ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يُرِيكَ وَبِالآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ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 وما يشعرون في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا خيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إذا قيل له الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالمدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما أبادنا حوله ذهب الله منهم ذهب الله منهم وتركهم في غرمات لا ينصرون صمّ بكم عيون فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه يجعلنا أصابعهم في آدانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصاره كلما لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاوَاتِ لَمَثَّلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَوْفَى خَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ وَإِن كُنْتُمْ فِي رِيبٍ إِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوْهُ بِسُورَةٍ فَأَتُوْهُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدُعُوْشٍ هَدَىٰكُمْ مِنْ جُنُوِ اللَّهِ وَدُعُوْشٍ هَدَىٰكُمْ يَقُنَّ النَّارَ فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي يُقُولُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عِبَدَةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ, لهم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْبُدَهَا الْهَلْياً كُلَّ بَوْضٍ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 الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين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 ونحن, ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني Dia <todak> berkata,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 فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلطى فتابع عليه، فتابع عليه إنه. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأكوا الزكاة ونكعوا مع الراكع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 وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنHA شَفَاعَةٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عُذْرٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ اجْتَـنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى وَأَلْتُمْ بَلِيغُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ناركم خير لكم عند بارئكم فتاب, فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى للذؤمن لك حتى نرى الله جهراه فخلدكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم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 ادعوا فلنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارمهم بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون تستبدلوا الذي وادنا بالله هو خير اهبطوا مصر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 فاجعل ما لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواق قال قالوا دولنا ربك يبين لنا باهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عن بين ذلك فافعزوا ما تؤمرون قالوا دولنا ربك يبين لنا باهي بقرة صفراء وفاطع اللونها تسون ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا يسقي حرب مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذ قتلت النفس فدارت فيها والله انرج ما كنتم تكتبون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحل الله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 بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ومننا وإذا خلا بعضهم من بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتحنا I'm not afraid. سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذ أخذنا وَاَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأُتِي الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذب والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم مخراجون أفتغللون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء وَكَانُوا إِن قَدُ ظُلِمُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ وَإِذَا قِيلَ لَمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ طَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا أَرَّاهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءُونَ تخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما Yeah. yeah. yeah. ومن الذين أشرت ورد أحدهم لوعم والفساده وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب الذي يعمر والله بصير بما يعمرون قل من كان على الجبريل فإنه لزله على قلبك بيته مصدقاً لما بين يدين وهدى وبشرى للمؤمنين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 قد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق ولبس ما شرف به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن عسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان مودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجروا عند ربه ولا خوف عليه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 من عبسا جد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأين وقالوا اتخل الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاربون بديع السماوات والأرض وإذا قطار أمرا فإنما يقول له هم فيكون وقال الذين مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إن أوصلك بالحق بشير ونذير ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع لله قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَتْلِعُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةِهُ ولا يقبل منها عدل ولا ترفعها شفاعة ولا هم صرون واذ تخذو من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن الطهرا بيتي الطهرا بيتي للطائفين والعاقفين والركعين والرود وإذ قال إبراهيم رب جعل أرزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعوا قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ومعث فيهم رسولا منهم يتلو علينا ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن عللة إبراهيم إلا أنستها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له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 Good. Good. ولا تسألون عن Guga. الظروف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ان ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما قمتم فولوا وجوهكم شطرة وإن وإن الذين وما أنت بتابع قبلته وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت ولا لا تقولوا لا. لمن يقتن في سبيل الله أموات بل السماء والأرض لآيات بقول يعقلون ومن الناس يتأخرون.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 او اثنان فاصلح بينهم ثلاثا يتأين <تصفيق> لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ بأن من ولكن الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العطاب الحج وشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن رزاة التقوى واتقون آه. يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من من الناس من يقول ربنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و في الآخرة حسنة موجز الجهل اولئك بسلبا ومن الناس هي يشرى نفسه خير فلِالوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كرور لكم وعسى الله أعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصلتم عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج ومسر أكبر من القتل ولا ولعب عن مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله علقة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين See, El... I ain't قد تون على الموسع قدروا وعلى المقتير قدروا متاعا بالمعروف حقا على الحسين وإن طلقتون من قبل أن تمسون وقد خرقتون له فريضة نصف ما فرض فنصف ما فرض الله يعفعنا تعمل الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح علينا فيما فعلنا في <تصفيق> أنفسنا <تصفيق> من معروف، والله معزيز الحكيم، وللمطلقات. قالوا إن يثور له الفعل بما ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يبتس عذرا منهما. أَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ تِلْكَ الْقُرَىٰ فَلَمَّا شَرِبُوا مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لم فشرفوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه ووالذين آمنوا والكافرون هو الضاليون Kebira وإذ قال إجره ربي لي كيف تحي الموتى قال أ ولم تهم قال بلا ولا كليه طمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فص سبع سنابل في كل سنبلة من مئة حبه وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصابه فيه نار فاحترقت كذلك أبي الله لكم الآيات لعلكم تتفت Thank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 betul تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا إِتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ